نجدين فلق تحمل عقبه وما أدراك من عقبه فتق رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا نقبه أو مسكينا ذا تربه ثم وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصبا